أُنَالَنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَهَاذَا نَالَ اللَّهُ لَهَاذَا يَنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْصَبَرْنَا مَا لَنَا مِمْ مَحِيضٍ